Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalik alkitab la riba fihi huda lih muttaqin.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 dan 찾아 Tuhan kepada Allah kepada mereka dan dari diri mereka dan dari Tuhan kepada mereka yang sangat низak dan kepadamannya chipset dan وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قانون إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ قَانُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى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 الله الذي ذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يا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 الثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله kau-tum sadiqin.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 هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من الذين كفروا فيقولون ماذا أراج الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الفاسقين الذين ينقطون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ولا انك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 فسوَّاهُنَّ سبع سماواتٍ وهو بكل شيء عليم، وإذ قال ربك للملاَءِكَةِ إِنِّي جَاعَلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفاً قَالُوا أَتَجَاعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ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 ثم صادقين قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ان بعهم أسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كونتم تكتمون.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 أنا من الظالمين، فأزل لهم الشيْقان عنها، فأخرجهما مما كانوا فيه، وقل نهبط بعضكم لبعض عدو، ولكُم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى. من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتين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 Ya bani Israel, ingatlah nikmat yang Kau anugerahkan kepadamu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 Mulaqoh Rabbim, Al-Ladin ya'znun an-nahum mulaqoh Rabbim, wa an-nahum ilaih لاذكرون إمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاع ولا يقبل منها شفاعت ولا يخ منا عدل ولا هم ينصرون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 وأنتم تظلون وإذا وعدنا موسى أربعين ليلة أربعين ليلة ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 فَقُتِلُوا أَنفُسَةً ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا Faakhazatkum al-sa'iqat wa ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 من السماء بما كانوا يفسقون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 سَنُون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فُذُوْ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ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 مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ قَشِيَّةٍ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتقوا معون أيمنولكن وقد كأن فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحرفونه من بعد ما عقروه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال واتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون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 قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عُزَدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ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 لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَا تُقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرض عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقثينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيديناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاهَكُمْ عَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّى انتم وفريقا تقتنون وقالوا قلوبنا غلف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 فَلَعَنَتُ اللَّهُ على الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ مِنْ Qul, bِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Qul, إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 آئكته ورسله وجبريل واميكال فان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 kau rim karena mereka tidak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 وقل ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون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 المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم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 أنفسهم من بعد ما تبين له الحق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 يا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 أنتكم على العالمين، والتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ولا هم صلوا، وإذا تلا إبراهيم ربّه بكلمات فأتم. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 كفينا وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قُل وَمَن كَثُرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابٍ نَّارٍ وَمَا مِن سَلَمٍ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا ۖ innaka antas-sami'ul-'alim rabbana waj'alna muslimina lakawamin min dhurriyyatina ummatan warina manasikana watub 'alaina innaka antat-tawwabur-rahim rabbana minhum yatlu 'alayhim آياتك.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 اسلم قال اسلمت لربي العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى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 Nabi Allah, dan apa yang diilhamkan kepadanya, dan apa yang diilhamkan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 Qul a tuhajjunana filillahi, wahyu Rabbuna wa Rabbukum, أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من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 سيقول السفهاء من الناس ما وَاللَّهُ مَعْطِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يقومون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 Innaka izal min al Al-lazin aatinahul Kitab, yarifunhu kama yarifun abnahu. Wainn fariqan minhum layaktumun al-haq, wahum yalamun al-haqumir Rubbik, fala tukun ann min al-mumtirin. Walikulli wujahudhu wa muallihah,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 بَأَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَأْهُمْ وَخَشَأْنِي وَلِأُتِمْ مَنِيعَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَوْصَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُ ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Ya ayahal الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلو في سبيل الله أموات بل أحياء ولا كلا تشعرون ولا ونك بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا Katakanlah: <سؤ> "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaikah عليهم salawatumilabbihim warahmatu wa ulaikahum al-muhtedun. Inna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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنت تواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين O ye who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 فَعَلَّنَا سَوَّى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ الذين امنوا واشد حبًا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبر الذين اتبعو من الذين اتبعو وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسفار وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرْعَ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرْوَةً فَلَتَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيْبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ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 أو ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أولداء، صم بكم العيون فهم لا يعقلون، يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. انكم توم انياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماهله به لغير الله فمن يطغ ور غير باق ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم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 أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى اشتروا الضلالات بالهداه والعذاب بالموفر فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 Inna Allah sami'un alim.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 Inilah yang kamu tahu. Sehri Muzahar yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, Allah turunkan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 dan kum, dan agar kum, terkubur. Walaupun mereka tidak tahu. Dan mereka tidak tahu. Dan mereka tidak tahu. Dan mereka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 لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُونَ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت الناس والحج. وليس الظب أن تؤتى البيوت من ظهورها ولكن الظب من التقاء البيوت من أبوابها واتقوا لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوا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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الأنباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات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 لَئِن كَلَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لمن اتقى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 عباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كار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 Allah Aziz Pemimpin, hanyalah mereka yang tidak dapat melihat kebenaran. Allah menghendaki mereka untuk berada dalam kegelapan dan keburukan. Allah menghendaki mereka untuk Sesulit Bani Israel Kam, Aatina Hm, Min A'atin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 B'gair hisab, kala nusum tetu wa'ida, f'baghth Allah Nabi-nabi mubashirin wa mu'zirin, wa anzal ma'hum al-kitab bil-haq liyakum ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه، ومختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة تبغض بينهم.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 مَثَلُ الَّذِينَ خَلَعُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ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 فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنه اكبر من القتل ولا ينزالون يقاتلونكم حتى يردوا جميعا دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة فيرا وأباك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله يرجون رحمة الله والله غفور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 Mu'minun, kuyum, mushrikat, walau agjat kum, walatukihul mushrikin hatta yuminu, walabdum mu'minun kuyum, mushrikat, walau agjat kum, ulaiq yadgul ila al-nar, wallahu yadgul ila al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 Wa Allah sami'un لا يأخذك الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نساءهم تربص أربعة أشهر فإن فاء الله غفور رحيم وإن عزم فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث تقوء ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتهوهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله Jikalau engkau takut agar tidak melaksanakan hukum Allah, maka janganlah engkau melaksanakan apa yang engkau takutkan. Jikalau engkau melaksanakan hukum Allah, maka engkau tidak melaksanakan apa yang engkau takutkan. Jikalau engkau melaksanakan hukum Allah, maka engkau tidak melaksanakan تلقها فلا جناح عليهم أي تراجع إن ظن أن, أن يقي ما حدود الله وتنكح حدود الله يبينها لقوم يعلمون Wahai kalau kamu berpisah, aku akan menghukum mereka, jadikan mereka berdosa, jadikan mereka berdosa, jadikan mereka berdosa, jadikan mereka berdosa, jadikan mereka berdosa, jadikan mereka berdosa, jadikan mereka اللهم عليكم وما انزل من الكتاب والحكمة يعظكم، به واتقوا الله، واتقوا الله، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وإذا قلقتوا النساء فبلغ أجلهن فلا تعطلهن أن ينكحن. فلا تعقلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر Zalikum azkallikum wa atqharu Allah yaglamu wa antum la t'aglamu. Walwaladat yurgna awladuhum pelayin kamilin liman arad ayatmar wa taat wa alal muuyud lahurizquhun wajiswathun لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَرَرَ وَلَا ظُلْمَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تراضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وإن أردتم أن تسترضع أولادكم فلا جناح عليكم إذا أسلمتم ما آتيتم بالمعرف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا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 الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فيه فانفسكم فاحذروا فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضا وامتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتمهم من قبل ان تمسون وقد فرضتم لهم فريضة. Feniscumah tharatum illa an yafun atau yafun al-ladhi biyalihi gqdah nikah wa antafun akurub al-taqwa, ولا تنسوا الفضل بينكم. Inna Allah bima ta'amluh nabsiir. حافظوا على الصلاوات وَاقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجهم متى عن إلى الحول غير اخرج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُم بَعَثَ لَنَا مَلِكَ ۖ أَن قَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ هُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوا تَمَرِكَ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ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 فَلَمَّا فَصَل قَالَ عُلُوتُ بِالجنودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنهَارٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وله الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من في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 وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الهلك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اللفع فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المعصين تلك رسل في الظلام بعضهم على بعض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 Maka furl, walau Shah Allah maqtatul, walaikin Allah yafgul ma yurid. Ya, anhu al-lazin amanu, anfiquu min. رزقناكم من قبل أن يأتي يوم يوم لا بيع فيه ولا خلت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 وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤله حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين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 قال فخذ اربعه من الطير فصرهم اليك ثم اجعل على تل بجبل منه جزئا، ثم دعهن يأتيك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين يفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب. بِكُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ ثم Maka tidak mengikuti apa yang mereka lakukan, dan tidak ada yang menghukum mereka, dan tidak ada yang قول معرف و مغفرة و مغفرة خير من صدقت يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبخلوا صدقاتكم بالمن والاذى ك الذي يوفق ما له رئاس الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ الْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابٍ Asobها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ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 إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون طربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف Tegarfuh besi ma'hum, la yasalun al-nas al-hafah, wma tufiqu min khair, fa inna Allah bihi 'alim. Al-ladin yufiqu amaluh bil-lail wal-nahari sirau wa'galaniyah, خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِجُونَ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 Allah وذرو ما بقي من الربا إن كونتم Jikalau engkau tidak berbuat, maka akan ada perang dari Allah dan Rasul-Nya. Jikalau engkau berbuat, maka engkau akan menghancurkan kepala kaummu. Janganlah engkau berbuat jahat dan janganlah engkau berbuat baik.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 وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ حَقٌّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَفَلْيُمْلِلْ الوليه بالعدل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 اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُظْلَمُ وَكَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ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 لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفو يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير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 al من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا جزى الله قارئنا خير الجزاء وجمعنا به في دار البقاء وإلى أن نلتقي مع مصحف آخر لكم من تسجيلات القدس الإسلامية أسمى معاني الحب والإخاء جدة حي النزهة رقم الهاتف 654-7455 وكيلنا في الإمارات العربية المتحدة شركة الرسالة للتسجيلات والتجارة العامة دبي، رقم الهاتف 6-11-004 ونلفت نظر الإخوة الكرام إلى أن حقوق نسق هذا المصحف محفوظة لدى تسجيلات القدس الإسلامية بجدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته